ف أ موسوعه ا ث م النابلسي بريح ه م س ب ع ل و ث م الاسلاميه ن ي ة ق ف فهل ه ل ترى موسوعه من باريا النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ر ب موسوعه النابلسي ل ل ع ي و م و الاسلاميه ل موسوعه النابلسي ل ن ع ل م ا ا س ل ا م ي ه شركه ا ل ي ة ى شركه د ا و ي ه غير ا ب ح ي ا ت مضمون ا ج ي م ا ع كتابه ب ش م ا ف ي ق و ل ف ي ق و ل ي النابلسي ي ت ي لم أت ت ك ي و م أدر ما ح ا ب ل ي ع ل و م الاسلاميه كان لا يؤمن بالله إنه كان لا ي ؤ م ن ب ا ل ل ه النابلسي ل ل ع ل ى ط ع ا م ا ل م س ك ي ن ف ل ي س ه ا م ي م ولا ه ل م ا ت ؤ م ن و ن و ل ا ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل اسماء الله ب ا ل ح س ن وانه ل ت ذ ك ر ة م للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكررين وانه لحزره على الكافرين وانه لحق اليقين 「そんなこと言ってくれてるん